وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ نُورٌ فِي الدُّنْيَا وَزُخْرُفٌ فِي الْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ بنا اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقربوا بكل الذي خلقكم من سواه وحده خلق منها زوجها وبت منهما رجال كثير ونساء اتقوا الله الذين تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم الحمد لله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا به الذي جمعني بكم في هذا المكان المبارك في هذا السطر من ثغور الشام وعلى مغربه من العدو والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن الحمد لله الذي بين لنا سبل الهدى الحمد لله الذي اخرجنا من الظلمات الى النور الحمد لله الذي وفقنا لهذه العباده العظيمه ذروه سلامه الاسلام الجهاد في سبيل الله اتحدث عن الصدق ان هذا طريق الصدق يا اخوان لذلك ذكر الصدق في مواطن الجهاد في كتاب الله اسال ان يجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من الصادقين امين من المواطن قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والايمان التصديق في اللغه والا هو قول باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالجوارح والاركان يزيد بالطا من غصب العصيان لكنه ليس دعوه كثير يدعي الايمان يا اخوان اليوم خاصه ان الله ابتلى اهل العلم من هذه الامه في قضيه الجهاد الجهاد طريق الصدق تؤمن يكرمك الله سبحانه وتعالى بالجهاد والهجره كما في ايه امنوا هاجروا وجاهدوا تتذكر كانها امنوا ثم هاجروا ثم جاهدوا مرتب بعضها على بعض في عدة مواقف يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب اي يتخلفوا عن رسول الله وياغبوا بانفسهم عن نفسه لا يغبوا بانفسهم عن نفسه لا يغبون ان نريد السلامه والحياه وغيره يقتل كذلك اليوم ولا يغبوا بانفسهم عن نفسه لماذا لان طريق اجور طريق طريق عظيم طريق الجنه في كل لحظه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا تحرق قدمك موطئا يغيب الكفاره ولا ينالون من عدو نيل الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع لا يضيع اجر المحسنين من اعظم احسانا من المجاهد يبذل نفسه يا اخوان يبذل المجاهد نفسه لتحيا امته وحياه العزه والكرامه الله يسفك دمه من اجل ان يحق الدماء المسلمين ويحفظ اعضائهم واموالهم ودماءهم ثم ما يسلم من القاعدين الا تعجبون ما اسلم من القاعدين الذين لا يرون لو اتوا دخل الخنادق مع اخوانا وجاء وقاتل حمل البندقية دخل معسكر زحف مع الاخوان عانى معانا في في قضيه الهجره والجهاد ليش واذا كنت شيخ يعني وش انت شيخ ما تريد انك تعرض نفسك زي الشباب والا لازم يقبلون يدك وراسك روحوا من عند الشيخ ولا بد انك تعيش هذه القبه ما الفرق بينك وبينه غيرك من اهل الدنيا ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقه وانظر المثل في سياق النفي اي نفقه قلت ليست بقليله اذا كانت خالصه لوجه الله واذا كانت في جهاد سبيل الله ما هي قليله ما يضيعها الله سبحانه وتعالى يضاعفها الى ضعف كثيره الى 700 ضعف ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم به الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون ثم قالوا ما كان المؤمنون لينتظروا مكافاه فلولا نفر من كل طائفه منهم طائفه يتقوا بالدين ولينذر قوم اذا رجع عليهم لعلهم يحذرون هذا طريق الصدق طريق الجهاد طريق الصدق ولذلك في وحد نزل في انس بن النضر وامثاله قالوا ليس باركوا تعال رجال صدقوا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اما تصدق وتقاتل وتقضي نحبك ان هذا الطريق والا انك لا تصدق وتبدل وهذا هو الواقع في هذا الزمن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويقول في سوره الحجرات قالت العراب آمنا قلن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله لا يضيع عجر المحسنين إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون انظر بالحصر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا آمنوا صدقوا تصديق جازم بعثهم ودفعهم هذا التصديق الى عمل الى هجره الى جهاد الى بذل النفس والنفيس في سبيل الله والله اكبر ثم لم يرتابوا ما شكوا وجاهدوا لانهم لم يرتابوا جاهدوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ هُم هَؤُلَاءِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَفِي صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَوَّلِ الْأَنْفَالِ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايه زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه وما رزقنا منفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفره من رزق كريم هؤلاء هم الصالحون لم ييئسوا فجاهدوا يذل النفس ما يشك في وعد الله ليش انا احدث الناس عن الجهاد وابقى متربع في الفضائيات واحد من الجهاد ثم اذهب الى يعني الى دول الكفر افتي في الجهاد ثم ابقى في احضان الطواغيت وكثر سوالدهم انظرهم ابصرهم ايش بينهم كيف كيف ياكلوا هذا اذا الجهاد طريق الصدق امنوا بالله ورسوله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون طيب في المقابل في التوبه ماذا قال لما قال يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم الى الارض وما فيها من الاعدارة الثمانيه التي تعيق عن الجهاد في سبيل الله لكان اباءكم وابنائكم وازواجكم واخوانكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادا ومسافر تلهونها حبه اليكم من الله ورسوله وجاد في سبيل فتربصوا هي انتظروا عذاب الله ياتيكم مكانكم <تصفيق> فررتم من الجهاد للشك والريب الذي في قلوبكم وخوفكم من الموت تفك ما لا يقدم الجاد ولا يؤخر فتربصوا حتى اتي الله بامر والله لا يهدي القوم الفاسقين من يبقى في ريبه لا يهديها الله وفاسق ما يعرف سبل الهدى حين تدلهم الخطوب وتلتبس الاحوال ما يوصل ما يوصل قال بعد ذلك الا تنذروا اعذبكم اذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ياتيك امر الله مكانك ويستبدل غيرك ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير كما انشاكم من ذريه اخو من اخرين ان ما توعدون لاتى وما انتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على ما كانتكم اني عامل سوبه علم من تكونوا له عقبه الد انه لا يفلح الظالمون يقول هنا في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا طيب يقال رؤيا من قداد يعني وقد يعني وكانت قتال الروم وقتها رؤي على تابوت من تابو توابيت الصيارفه قد طبل منها لعظمه مخم وقد شال والله اظن ابي قتاده كذلك فهو يقول والله لا اجدني الا خفيفا او ثقيلا يقول ما في خيار انا خفيف او الا ثقيل ثم قال لابنائه جهزوني الى القتال قالوا انت معذور وقد عذرك الله وقد قاتلت مع رسول الله ومع ابي بكر ومع عمر فخال والله قسمه ثنائيه ما في خيار خفيف او ثقيل انا ثقيل لكنه انذر خفاف النصوص قال وقال انذروا لانه بغار الجهاد قوه ايمان يجعل لك يجعلك تطلع من هذه الدنيا تترك الاب والام الزوجه العمل الوظيفه الدار العشيره الاعذار الثمانيه والله ما ترك الجهاد احد غير المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيله اي حيله ولا يهتدون سبيلا اي سبيل وهو يخرج عذره عن هذه الاعذار الثمانيه كنت وانا قبل امثر هنا يا اخوان وانا ساكمل انخفاض المسقال كنت اقرا هذه الاعذار الثمانيه واقول والله ما لي عذر بعد بعد خروجي من السجد وكنت اقول والله ما بتلت بالسجد الا لاني بقيت ولا نفات ما عندي ما حملت او بيجي ولا ولا اكلاش كوف كنا كان الناريه هذه وندسها من الطواغيت ومن المجرمين حتى يمكن من يمر علينا وابر في الطريق ولا ونحن ندعي الله ونعلم الفاتحه ورصود الثلاثه ومع ذلك ما سلمنا ثم سجننا واوذينا وبقينا في الزنازين فتره طويله في هذا الحرب على المجاهدين اذا يا اخي اذا تيسر لك الطريق قلت انا هذا اعظم درس اني لاني ما جاهدت في سبيل الله وجهنا ندعو الله والحمد لله والله يعفو عنا ويثبتنا ولا يفتنا ويسرعج لنا بشهاده صادقه في السبيل اللهم وان يقلبنا اليه غاضبا غير, غير مفتطين ولا مفتونين امين ان جئوا حففا وثقالا وجاهدوا اموالكم وانفسكم في سبيل الله لذلك خير لكم ان كنتم تعلمون كيف لا يكون خير يعني يلا مقعده من الجنه عند اول قطره من دمه ويزوج بثنتين و70 زوجه من الحور العين وراه مخه ساقه من وراء اللحم ويامن الفتان ويامن الفزع الاكبر ولا يرى غمره الحساب ولا من حساب يوم القيامه هم في ظل عرش الرحمن الا غير ذلك من فضائل كثيره لمن قتل في سبيل تبارك وتعالى لهم انظره من الله رحمه خير مما يجمعون احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل احياء بل احياء ولكن لا تشعرون بل احياء عند ربي منزق الله الله يقول بل كيف لا يكون خي ذلك وخر لكم ان كنتم تعلمون ثم يذكر صفه على النقيض من الصدق صفه وقعت في الشك والريب صفه ليست صادقه اذا لم تكن صادقه اذا هي كاذبه قسم ثنائي ما صفاتها انظر ما حالها انفروا غفلا وانتقلا وجهدوا اموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا هذه نزلت الايات في تبوك غزوه معيده عدو شديد نفازم شهر في الطريق حار شديد في وقت فيه الثمار يانع وبلال وارفه واله حياه واللي عنده زوجات وبنين تاتيزه ما تقابل تقطع هذه المفازه وهذه المهلكه هذا اختلال فقعد اناس وجلس اعتذر ناس, ناس وحنا ما نقدر واللي قال انا مريض واللي قال انا اخشى من فتنه اليوم ايش يقولون يقولون قتال فتنه سبحان الله ناقته والله الا الا الا من يالا الا من ينبغى قتاله الاف الفتنه سقطوا وكان ابو امر الضاهي يقول يا رسول الله اني والله ما راى قومي اشد مني عجبا بالنساء واني اذا رايت نساء بني الاصر لا اكاد اصبر عنهن يا يا كذاب والله والله لانك في ريبك تتردد لانك منافق ما, ما, ما تشك في وعد الله بس امام بالكلام وتراه يصلي يمكن في الصف الاول واذا رايتهم تعجبك اجسام ويقول تسمع لقولهم الله اكبر يعني المنافق هذا الزمان ما اكثرهم اسال الله ان يجيرنا من النفاق اسال الله والله ما يامن ما يامن على نفسه احد مؤمن ما يامن على نفسه كيف وقد وقد خاف عمر رضي الله عنه الله من, من النفاق لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا قريب لتبعوك لو كان في غنيمه قريبه شيء بسيط اتبعوك وش السبب ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون ولا اكثر من حلف المنافقين ويحلف هنا بالله لو استطعنا لخرجنا معكم وانا اريد ان اتحدث عن الصدقه هذه القضيه الله يجعلنا من الصادقين يهلكون انفسهم سبحان الله طيب هم جلسوا عن الجهاد يهلكون انفسهم بالقعود عن الجهاد نعم سمى الله القعود عن الجهاد مهلكه كيف رايكم ما هذاك هذا الحديث يطول مهله كلام ما يضل عن السبيل لما يكون من الخاسرين لما يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل لما يبدل دين الله لما يصبح من جلد الطاغوت لما يختم له على الكفر هذه مهلكه ولا ما هي مهلكه لا بعض من كل ولا تلقوا بيديكم الى التهلكه هذه الايه يقول ابو ايوب انكم تنزلونها لغير ما نزلت عليه نزلت لما كنا في المدينه وقال بعضهم الآن صار لنا دولة وصار كذا نجلس ونعمر الأرض ونبلغ دين الله و... فنزلت هذه الآية وَلَا تُنْقُوا بأيديكم إلى التهلكة يعني إلى الدنيا المنافقون يعتذرون يتركون الجهاد يهلكون أنفسهم بهذا القعود وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ لو صدقوا جاهدوا لأن طريق الصدق يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون وطفقوا يعتذرون ان محمد صلى الله عليه وسلم لما رجع وعذر من با من ابنهم اناس قبل ان ينفر صلى الله عليه وسلم عف الله عن كلمه لن... لما ادنت لهم حتى ايش حتى يتبين لك الذين صدقوا انبط صفه الصدق كيف تتكذب وتعلم الكاذبين اذا فيه صادقين وفيه كاذبين في الجاد والسبيل وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لأنهم صادقين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إن شاء الله أن يختم بهذه الآية إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون اذا من هو الذي يقعد عن الجهاد وان يعرض نفسه للقتل في سبيل الله وكفى بذلك شرفا وعزه والله لا يستاذن الا من لا يستاذرك انما يستاذن من الذين يؤمنون ويصدقون بوعد الله وبانك اذا قتل انه في سبيل الله وشاهد ما يستاذن انه صادق ما عنده ريب ما عنده شك ثم لم يرتابوا وجاهدوا بامران منفذ من سبيل اولئك هم الصادقون في المقابل هنا ثم لم يرتابوا ولائك هم الصادقون انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون اولئك الصادقين جاهدوا باموالهم وانفسهم ثم لم يرتابوا وهؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر وامتتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج وكانوا من الصادقين ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله امعالتهم فثبطهم قيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ممكن يخرج المنافق ما يزيد المجاهدين الا فساد وشق صف وشبهات وقد وجدنا وراينا نسال الله يكفينا شره امين يا رب لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اضاعوا خلالكم يبغونكم الفتنه فيكم سمعون لهم سمعون شوف صفه المبالغه في كثره السم ونقل التقارير او نقل الكلام الباطل فالمشارق والمغارب والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه وانقبلوا وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كافرون اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم ثبتنا وسددنا وهدينا اللهم اننا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم انصر ديننا وكتابك وسنة نبيك وادك المجاهدين في سبيلك لعلاء كلمةك في كل مكان اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا لمستقيم تسير لنا ان قدير انك تهدي من تشاء الى صراط فيه خافقي سكنك سكنك يا راحيدا فأصبروا واثبتوا وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى وأجددوا بيعتكم من غير أهم الحدي أجبركم كما يقال فنحن نجدد بيعتنا لأميرنا الشيخ أباكر القردادي ونحن نفت على هذا العاد بإذن الله ونسأل الله صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى أن يرضى عنا وعنكم وشيرت لنقارأ وردنا إذا كان